ما يتعلق ب اداب العالم في نفسه وفي درسه وفي يتعلق به تعامله مع طلابه في الفصل الثاني كما سبق عقده في اداب العالم في درسه وذكر فيه 12 نوعا من الاداب وكنا قد وقفنا عند النوع الاخير وهو الثاني عشر قال رحمه الله تعالى الا ينتصب للتدريس إذا لم يكن اهلا له ان لا ينتصب هو أي المعلم إنما لم يعني به العالم من حيث وصفه بكونه عالما الا لا يقال فيها لا ينتصب ان لم يكن اهلا لليل التدريس لانه اذا كان عالما فهو حينئذ صار اهلا انما المراد به المعلم من حيث هو معلم يعني هل كل من درسه يعتبر عالما الجواب لا وهذا دليل ولذلك قال الا ينتصب للتدريس ومعلومنا ان النفي هنا يدل على ماذا على أن المنفي قد يقع صحيح ام لا اذا قد لا ينتصب الانسان الا اذا كان أهلا اذا معنى ذلك أنه قد ينتصب ولم يكن اهلا فدل ذلك على أن المعلم من حيث هو معلم قد يكون اهلا للتدريس وقد لا يكون اهلا للتدريس ولذلك نفى أو زجر أو ادبه الذي يجلس للتدريس ان لم يكن اهلا وعنده اهليه التدريس حينئذ لا يجوز له شرعا ان يدرس البتة قال الا ينتصب للتدريس اي الا ينصب نفسه و قيده بقوله إذا لم يكن اهلا له فإذا كان اهلا له حينئذ يختلف الحكم الشرعي فيكون مشروعا ثم يتردد بين الواجب والمستحب يعني قد يكون تدريسه واجبا ثم إذا كان واجبا قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفايه يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص واختلاف العلوم كذلك وإذا لم يكن فرضا يعني فرض عين ولا فرض كفايه حينئذ يكون ماذا يكون مستحبا قال ابن مفلح في الأداب الشرعيه قال القاضي في الاحكام السلطانية احكام السلطانية هذه مؤلفات له العلم تتعلق بالولايه البيعه الكبرى والإمام العظمى وما يتعلق بها من احكام وهي من الامور التي ينبغي ان يعتني بها طالب العلم ليعرفها الامور من وجهها الشرعي قال في الاحكام السلطانيه فأما جنوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتوى فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه الا يتصدى لما ليس له باهله يعني التقوى تكون هنا حاكمه على المرة فمن اتقى الله عز وجل علم حينئذ هل هو اهل املا هل عنده قدر ام لا قبل أن يئن له اهل العلم قبل ان يؤذن له بالتدريس حينئذ هو أعرف به بنفسه والتقوى حينئذ تكون حارسه عليه فإن كان يعلم من نفسه فليتق الله عز وجل وليكف وإن كان يعلم من نفسه أنه اهل للتدريس وليتق الله عز وجل وليعلم اذا التقوى تكون حاكمه للطرفين قال فأما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدى للتدريس والفتوى فعلى كل واحد منهم أي من العلماء والفقهاء زاجر من نفسه ألا يتصدى لما ليس له باهل فان تصدى لما ليس له باهل انه دخل في المنهي عنه وان تقول على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم وهو قد قف ما ليس له به علم يريد نكون ماذا يكون آثما يكون آثما الى ان قال وللسلطان فيهم من النظر يعني ولي الأمر ما يوجبه الاحتياط من انكار واقرار قد ينكر فيقيم من جلس للتدريس وقد يقر يعني دائر بين امرين وهكذا إما أن يقر بأن يأذن أو يجلس دون إذنه فيسكت عنه وإما أنه ينكر عليه وإذا أراد من هو لذلك أهل أن يترتب في أحد المساجد لتدريس أو فتيا نظر في حال المسجد فإن كان من مساجد المحال التي لا تترتب الأئمة فيها من جهه, من جهة السلطان لم يلزم من يترتب فيها لذلك استئذان السلطان في جلوسه بمعنى انه سيتعرض لمساله هل يشترط الاذن وللاستئذان من سلطان ام لا ففصل بين المساجد بان كانت المساجد <تصفيق> تحت دائرة السلطان حين اذا كان الإمام يترتب يعني يكون الإمام معينا من جهه السلطان ويكون الإمام راتبا هنيدن على كلامه لا يجلس حتى يأذن له السلطان وان كان المسجد ليس داخلا تحت حوزه السلطان وانما في حوزة أهله او ما يسمى في هذا العصر بالمساجد الأهلية وليس ثم إمام راتب من جهه السلطان هنيد لا يشترط فيه الاستئذان فرده الى هذا التفصيل قال رحمه الله تعالى واذا راد من هو لذلك أهل يعمل أهل علم أن يترتب في أحد المساجد لتدريس أو فتيا نظر في حال المسجد اذا الاعتبار بحال المسجد فإن كان من مساجد المحاله التي لا تترتب الائمه فيها من جهة السلطان لم يلزم من يترتب فيها لذلك استئذان السلطان في جلوسه لا يشترط فيه الاذن كما لا يلزم أن يستاذن من يترتب فيها للامامه لا فرق بين الامامه وبين التدريس كما أنه لا يشترط في مثل هذه المساجد التي تكون في حوزة أهلها لا يشترط في وضع إمام أن يستاذن ماذا يستاذن السلطان كذلك في وضع من من يدرس حين يدير المساجد الاهليه تدريس فيها كالامامه لا يشترط فيها الاذن قال كما لا يلزم أن يستاذن من يترتب فيها للامامه وإن كان من الجوامع وكبار المساجد التي تترتب الأئمة فيها يعني يكون المراد فيها إلى الى الى السلطان وان كان من الجوامع وكبار المساجد التي تترتب الائمه فيها بتقليد السلطان روعيا في ذلك عرف البلد وعادته في جلوس امثاله فإن كان للسلطان في جلوس مثله نظر لم يكن له ان يترتب للجلوس فيه إلا عن اذنه يعني ينظر فيه باعتبار ما يوافق السلطان أو لا يوافقه ان جرت عادته عادة السلطان في مثل هذا النوع أنه ياذن له حينئذ لا يشترط إذن السلطان إن كان لا يكون فيه أمر آخر هنذا لابد من من اذنه قال لم يكن له ان يترتب للجلوس فيه الا عن إذنه كما لا يترتب للامامه فيه الا عن عن اذنه لماذا علله بقول لانه افتئات عليه في ولايته يعني تدخل فيه في شؤونه لان ما يعتبر من جهه الامامه ومن جهه التدريس الاصل فيه انه من شأن السلطان فيمنع وينكر فيمنع ويقر قال وان لم يكن للسلطان في مثله نظر معهود لم يلزمه السئذانه في في ذلك وكان كغيره من المساجد إذن هذا ذكره القاضي في الاحكام السلطانيه باعتبار الإذن وعدمه يعني لا, لا يقال بالاذن مطلقا ولا بالمنع مطلقا على هذا التفصيل لكن كما ترى انه لم يذكر دليلا شرعيا لا من كتاب ولا من سنه بل الأدلة تدل على على الاطلاق ادعوا الى سبيل ربك باذن السلطان هكذا او ادعو الى سبيل ربك هكذا مطلقا جاءت مطلقه اذا وليكن اول ما تدعوهم اليه إذا تدعوهم ان كان لازم جهه السلطان النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاءت النصوص باحتمال الكتاب والسنه جاءت مطلقه حين اذن فيه ماذا الامر أنه لا يشترط إذن السلطان المطلقه من هذه مثلا لماذا لانها عباده كما انه لا يس... لا يستاذن السلطان في كونه يصلي ويصوم ويحج إلى آخره ويستغفر ويتل القران هذه عبادات حينئذ كذلك الدعوه لله عز وجل لا يشترط فيها اذنه اذن السلطان قال القاضي سعد الدين الحارثي من أصحابنا يعني الحنابلة والصحيح عدم اعتبار الاذن صحيح عدم اعتبار الإذن لماذا لأن الطاعات لا تتوقف على ذلك أو كذلك لأن عبادة وإذا كانت عبادة حينئذ يعامل العبد او يعامل العبد ربه جل وعلا فلا يشترط فيه اذنه لانه ربما ادى إلى التعطيل هذا اولا لأنه إذا اذا رد الامر الى السلطان في الغالب أن الصلاطين اصحاب هوى فإذا رد الامر اليهم حينئذ ياذنون لمن يوافق اهواءهم ويمنعون من لا يوافق اهواءهم فرد حينئذ صار ماذا صار الشرع معطلا الذي يخدمهم يؤذن لهم والذي لا يخدمهم لا لا يؤذن له اذ حينئذ صار ماذا صار يفضي هذا القول إلى تعطيل الدعوه ورفع الشرع عن عامه الناس لانه ربما ادى إلى التعطيل قال ولفعل السلف سلام كانوا يستاذنون فيما يتعلق بنشر العلم وبثه والتحديث الاخرة لم ينقل ان احد من الصحابه رضي الله تعالى عنهم في ذلك وهم القدوة وهم الاسوه فعلمنا ان دعوه الى الله عز وجل تعليم الناس والتدريس والفتوى ونحو ذلك والنصيحه انها من العبادات بل من أجل العبادات ان اذا لا يشترط فيه اذن امام ولا غيره لانه ربما ادى الى تعطيل ولفعل السلف وما ذكر من الافتئات انه تدخل في شؤون ولي الأمر فغير مسلم غير مسلم لماذا لانه ولي الامر ليس له علاقه بهذا الناس يصلون او لا يصل من يمتنع قد يكون له من جهه الشرع ان يجبر من لا يصل أن يصل وكذلك قد يقال بأن من يمتنع عن تدريس وهو اهل له ان يجبره على التدريس وأما أنه يستاذن بي بهذا الاعتبار فيؤذن لمن شاء ويترك من شاء ذا ليس اليه البت اذا لهذه الامور العبادات الطاعات لا تتوقف على اذن الامام ثانيا قد يؤدي الى تعطيل العلم ورفع العلم وثالثا لفعل السلف السلف من الصحابة فمن بعدهم لم يكونوا ياذنون لي لم يكونوا يستاذنون الامام من جهتي انه هل يعلم أو لا يعلم هل يفتي او لا, لا يفتي واما ذكر ذكره القاضي انه افتاءاتهم هذا غير غير مسلم قال رحمه الله تعالى الا ينتصب للتدريس اذا لم يكن اهلا له مفهوم اذا كان اهلا انتصب لي لذلك ولا يذكر ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه أو كذلك إذا كان ثم علم لا يحسنه فليس لا يجوز له أن يعلمه ولا أن يدرسه ولو اتقن غيره ومراده رحمه الله تعالى كما ذكرنا سابقا لان المصنف قد يجمل وهو يتكلم باعتبار عصره وليس المراد انه يجهله من اصله وانما المراد أنه لا يكون أهل لتدريسه قد يكون عنده اصل العلم وهو ما يخدم علمه سائر علومه كان يكون عنده علم بالنحو لكنه لا يستطيع ان يدرس النحو لان الناس في مثل هذه العلوم كل علم على جهه الخصوص على طبقته قد يكون عنده علم بالعلم لكنه لا يكون عنده علم بكيفيه تعليم الناس أو هذا باعتبار الوسائل والطرق أو لا يكون عنده اهليه للتدريس قد يكون عنده ما تحصل به الكفايه في علم النحو او في علم الاصول او في علم المصطلح لكن هل هذا العلم الذي عنده ويكفيه لفهم الشرع هل يكون اهلا لان يدرسه قد لا يكون اذا هذا الذي عناه رحم الله تعالى ليس المراد به انه لا يحسنه من, من جهه اصله قال ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه سواء اشترط الواقف ام لم يشترط عرفنا ان المصنف انما يراعي المدارس التي اوقاف وكانت في الزمن القديم والواقف قد يشترط مدرسا معينا ويكون هذا المدرس لا يحسن هذا العلم اشترط أو لم يشترط حينئذ المراد يلى الشرح فلا يجوز له ان يدرس علما لا, لا يحصى لو اشترط الواقف ان يدرس هذا العلم المعين فاذا كان لا يحصنه حريث لا يجوز أن يورث به بذلك الشرط اذا سواء اشترط الواقف ام لم يشترطهم لان الشروط يجب ان تكون مراعاه للشرع المسلمون على شروطهم الا شرطا خالف الشرع بس كذلك يعني خالف الشرع باعتبار ماذا قد يحل حراما أو يحرم حلالا حريث الله عبره بهذا الشرط سواء كان في بيعين أو كان في إجارة أو كان في نكاح أو طلاق نحو ذلك قال فان ذلك لعب في الدين والزراء بين الناس يعني من جهة الدين ومن جهه من جهه الحق ومن جهه الخلق أو الزراء بين الناس واحتقار يحتقرونه لأن الذي يميز بين من يفهم من لا يفهم حينئذ يحتقر من يتكلم وهو لا يفهم هذا الاصل واما اذا وصل حال الناس انهم لا يميزون بين من يتكلم عن فهم او لا هذه مصيبه عظيمه لكن المراد هنا أنه إذا درس علما ولو كان صاحب أو واقف المدرسة شرط ذلك العلم بان يدرسهم فدرسه وهو لا يحسنه حينئذ قد خالف الحق يعني وقع في منهي عنه في محظور من جهه ما يتعلق به البارز اللواء على وكذلك باعتبار الناس أن الناس اذا سمعوه ورائه او يدرس علما لا يحسنه حينئذ يحصل لهم ماذا زلزلة وخلل في, في النفس بل قد يؤدي إلى احتقاره هذا الاصل قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور فاذا جلس وهو لم يكن اهلا لذلك حينئذ يشمل هذا النص وقاعده عامه كل من أظهر شيئا ولم يكن له اهل اين دخل فيه في هذا النص سواء أظهر عباده أو أظهر زهدا ام أظهر او اظهر ورعا أو اظهر أنه يحسن العلم ولم يكن كذلك اين يكون ماذا متشبعا بما لم يعطى ما اعطاه الله عز وجل هذا العلم فاظهر للناس ماذا أنه من ائمه الفن او انه يحسن هذا الفن اين نقول هذا داخل فيه في في المحظور متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور وسبق ان هذا اصب يدل عليه قول وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبن لهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم هذا تهديد عظيم قال ابن كثير يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوه كاذبه ليتكثر بها لم يزده الله الا قللا الا الا قله وبالصحيح المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبيزون قال النووي رحمه الله تعالى قال العلماء معناه المتكثر بما ليس عنده المتكثر بما ليس عنده وهذا تفهم منه ماذا تفهم منه شيئين أولا قد لا يكون عنده اصلا فيدعي أنه عنده أو يكون عنده على قله وعلى ضعف لكنه يدعي ماذا يدعي الكثرة يريد ان شمل النوعين قال العلماء معناه متكثر بما ليس عندهم بان يظهر ان عنده ما ليس عنده بان يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزينوا بالباطل فهو مذموم يعني محرم كما يذم من لبس ثوبي زور قال ابو عبيد اخرون هو الذي يلبس ثياب اهل الزهد والعباده والورع ومقصوده ان يظهر للناس انه متصف بتلك الصفه ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه فهذه ثياب زور ورياء اذا متشبع بما لم يعط هذا يشمل من يظهر انه اهل للفتوى وليس الأمر كذلك أو أنه يدرس وليس الأمر كذلك حينئذ دخل فيه دخل في هذا النص وشانه عظيم مع ما يكون من جهتي الافتراء على الله عز وجل لأن الكذب على الله عز وجل في تعليم او في فتوى لان التعليم هو لا يفترق من حيث الجنس عن الفتوى تعليم الذي هو العلم الشرعي كتابا وسنه هذا لا يفترق عن ماذا عن الفتوى يعني هذا اخبار عن الله تعالى بأن مراده بالآية كذا كذا كذلك وبان مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث كذا هذا اخبار عن الله تعالى والفتوى كذلك اخبار عن الله تعالى اذا التدريس والفتوى من جنس واحد واذا كان الكذب على الله تعالى والافتراء والقول على الله تعالى بغير علم فيما يتعلق بالفتوى كذلك يتعلق بماذا بالتدريس بان كان التدريس اعم من حيث ماذا من حيث أنه قد يكون ناقلا أنه قد يكون ناقلا يقرا التفسير من كثير ويقول عنا كذا وعنا وعنا كذا هذا قد يدرس بل جمهره المتأخرين على هذا النوع بمعنى انهم لا يرون الاجتهاد وإذا كانوا لا يرون الاجتهاد حينئذ صاروا مقلدين الذي اشتهر بعد القرن الرابع والخامس أنه لا لا اجتهادا حينئذ كيف يعلمون ولا شك أن التعليم قائم وان التاليف قائم والمدارس قائمة حينئذ كان قيامهم بالتعليم على جهة التقليد وهذا لا باس به ولا يدخل في كلام المصنف رحمه الله ان يعلم طالب العلم أن يدرس لان المراد به هنا التدريس العام المطلق المفتوح يعني لا يرد سائلا في اي فن وفي أي كتاب وفي أي فتوى واما لو اتقن كتابا واراد ان يدرسه وهو يعلم قدره ويبين قدره هذا لا باس به ما هو معمول به عند عند اهل العلم اين فرق بين بين المسالتين فلباس لطالب علم ولو كان متوسطا أن يدرس كتابا قد اتقنه لمن هو ماذا لمن هو محتاج اليه لقرين أو من هو دونه وأما التصدر التام بمعنى أنه يدرس الفن ويرجئ من قبل نفسه ولا يترك كتابا أو لا يرد كتابا ولا فنا هذا الذي يعنون به وهو التصدر العام التام واما ان يدرس ما يتقنه أو يحسن هذا لا باس به ما هو معمول به قديما وحديثا قال النبي صلى الله عليه وسلم متشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور اذا قول رحمه الله ان لا ينتصب للتدريس اذا لم يكن اهلا له اذا كان أهلا وجب عليه شرعا وقد لا يجب فيما إذا كان فرض كفايه ويكون حيل من قبيل المستحب ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه أي علم كان ولو كان من علم الدنيا سواء اشترط الواقف ام لم يشترطه فلا عبره به بالشرط لانه مخالف له للشريعه فلو قال اشار الواقف اشترط عليك أن تدرس الحديث ولم يكن من اهل الحديث الذي لا يدرسه ولو اشترطه فان ذلك لعب في الدين والزراءه بين بين الناس شمل حينئذ النوعين ما يتعلق بالحق وما يتعلق بالخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم تشبع بما لم يعطى كلام سثوبيزون قالوا عن الشبل من تصدر قبل أوانه فقد تصد لهوانه هوان مراد به سقوط يعني سقط يعني الذي يتصدر على جهه التمام عند الناس ولا يرد سؤالا إلا ويفتي ويجيب لابد بد يفتضح ويعرف الناس لاسيما طلبة العلم اذا كانوا مميزون او العلم كانوا يميزون يعرفون ان هذا ليس من من اهل علم من تصدر قبل اوانه يعني قبل وقته فقد تصد لهواه لأن التصدر التام لما يكون بعد اتقان العلوم كلها لا يبقى علم له صله بالفتوى وبالترجيح إلا وقد اتقن هذا الاصل ولا يشترط احتواء العلم من كل وجه وإنما المراد به العلم الذي يكون له اثر في الفتوى والعلم الذي يكون له اثر فيه في الترجيح يعني كيف يرجح إذا لم يكن عنده أهلية الترجيح ثم طرق عنده العلم في الترجيح إذا لا يحسنها كيف يرجح اذا يكون قد تصدر قبله قبل وقته واذا تصدر قبل وقته حينئذ قد سقط من اعيني الخلق كما أنه سقط من عين الله تعالى وعن أبي حنيفه رحمه الله تعالى من طلب الرئاسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي طلب الرئاسة لأن تصد للعلم ونحو ذلك يعتبر نوعا من من الرئاسه بل هي اعظم رئاسه من رئاسه الدنيويه من طلب الرئاسة يعني سعى إليها ولم يكن اهلا لو سعى إليها سعى ان يدرس وكان اهل اللباس به لا سيما في الأزمان التي لا يلتفت إلى الى الناس الى من يتقن او من لا يتقن ما ينظرون الى امور واعتبارات ظاهره فاذا كان يسعى وهو على علم هذا لا باس به لا يكون مذموما شرعا من جهه التعليم اما الرياسات العامه التي ولو كانت دينيه باعتبار أمور دنيويه التي تجمع بين الدين والدنيا هذا الاصل انه لا يسعى اليها ان عرضت عليه فينظر فيها أما ما يتعلق بالتدريس والسعي اليها لا باس به من طلب الرئاسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقيه ولذلك مفهوم ولو طلب الرئاسه في حينه لم يكن كذلك فدل على أن المراد بحنيف رحمه الله تعالى ليس المراد به الا يسعى الانسان الا يسعى قلنا لا. لا باس به لكن بشرط هل انت اهل ام لا وكل انسان رقيب على, على نفسه ثم قال النبي العاقل من صان نفسه وحفظ نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا لما يعد فيه ناقصا أو بتعاطيه ظالما وحينئذ إذا تعاطى التدريس ولم يكن اهل ولم يكن اهلا لذلك عنيد ظلم نفسه وظلم غيره اليس كذلك ظلم نفسه لأن كل من وقع في منهي عنه فقد ظلم نفسه الظلم انواع قد يكون بالشرك وقد يكون في مدونه الشرك والظلم قد يتعلق بالانسان ذاته ظلم نفسه وقد يتعلق بغيره ونجتمع فيه الأمران ظلم نفسه باعتباره أنه وضع نفسه في غير موضعها وهو منهي عنه وظلم غيره بانه غرره وخدعه وصار من نوع الغش للمسلمين حينئذ دخل فيه النوعين واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقص يعد هو فيه ناقصا أو بتعاطيه ظالمه ناقصا هذا قد يكون في أزمان يميز الناس في هذا الزمن الناس لا يميزون بين طالب علم وبين بين غيره بين الذي يتقن والذي لا يتقن لذلك كل من تصدر لبس على الناس يظنون ماذا أنه من اهل العلم وانه من العلماء وانه إلى آخره فهذا يدل على ماذا على ان الناس يحتاجون إلى الى ان يثقفوا باعتبار من هو العالم ومن هو طالب العلم ومن هو ولذلك اتفقوا على التفريقه بين علماء ودعات وهذا من الغباء والحماقه ليس عندنا دعاه ليس علماء داعيه ليس بعاله ولذلك بعض قد يتجرى ويقول ماذا انا داعيه ولا أفتي ومع ذلك هو يفتي ذلك حينئذ نقول التفريقه بين العلماء والدعات هذا قد استقر عند الناس حتى اهل العلم يقال داعيه وليس بعاله وهذا عالم ليس بداعيه اذا التفرقه هذا من أين جاء اذيد على ان الناس بحاجة إلى ماذا الى أن يثقفوا باعتبار من هو الذي يعتبر عالما ومن الذي يستحق أن يتكلم أو أن يدرس والتفرقة هذه تدل على انهم لا يميزون بين بين المسائل كلها والا لا فرق بين العلماء وبين الدعاة العلماء هم الدعاة والداعي لا يجوز له أن يدعو الا لما يعلم بس كذلك حين العلم يتباعد العلم يتباعد وإذا كان كذلك حينئذ لا فرق بين العلماء والدعاة هذا الأصل ولكن الناس شا عندهم ماذا أن هذا داعيه وليس بعالم واذا كان داعيه اذا لا يؤاخذ فصار ماذا صار الناس الان لا يؤاخذون إذا اذا قيل قال هذا داعيه الى الله عز وجل طيب داعيه بجهل او بعلم هنا يرد السؤال ان كان بعلم حينئذ لا فرق بين داعيه وعالمه ان كان بجهل حينئذ صار عاميا وصار ظالما لنفسه وغاشا لي للمسلمين فانتبهوا لهذا ليس عندنا فرق وينوجد الفرق الفرق لا بد منه لكن الدعاه الذين يعترفون بانه ليس علماء او لا جهال من القصاصين ومن نحا نحوهم ان يريد الانسان ان بهذه الاصول قال رحمه الله تعالى واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا أو بتعاطيه ظالما أو باصراره عليه وان قال عليها فاسقا لانه اذا أصر على ذلك وهذا لا يشترط فيه الاصرار لو علم من نفسه انه ليس أهلا وافتى بغير علم لو فتوى واحده صار فاسقا كذلك الذي يقع في المنهي عنه هو محرم باتفاق ولذلك منقيم جعله فوق الشرك وان تقول على الله ما لا تعلمه قول على الله تعالى بغير علم هذا جرمه وعظم ذنبه فوق الشرك حين وقع الواقع في منهيا فهو فاسق كما لو زنى بمره واحدة صار فاسقا لا يشترط الاصرار حتى نعده فاسقا وإنما بمره واحدة فإذا افتا مرة واحدة بغير علم حينئذ فسقا لان الله تعالى يقول وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم دل ذلك على أن هذا منهي عنه فاذا وقع في ذلك حينئذ وقع في في الحرج قال فانه متى لم يكن اهلا لما شرطه الواقف في وقفه أو لما يقتضيه عرف مثله قبل قبل الوقف قبل الشرط قبل ذلك هل هو موافق للشرع أم لا ثم الشروط المعتبره في الوقف يجب ان تكون على وزانه على وزان الشرع واضح اذا الفسق وعدم الفسق ليس لكونه ماذا وافق الشرط او لا عندما قبل ذلك هل هو اهل ام لا فاذا كان أهلا حنيذ لا اشكنا فيه ولو اخطى في بعض الفتاوى نحو ذلك واذا لم يكن اهلا وعلم من نفس ذلك حنيذ اذا افتى بغير علم فهو هو فاسق فانه متى لم يكن أهلا لما شرطه الواقف في وقفه أو لما يقتضيه عرف مثله كان باصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقا ما لا يستحقه فاسقا وقد يكون نظر اليه باعتبار ماذا؟ ذا باعتبار المعلوم يعني الواقف يجعل للمعلم شيئا من الوقف يعني مال جعل فإذا اذا اخذه وكان ثم شرط ولم يكن اهلا بأن ضحك على الواقف حينئذ يكون فاسقا باعتبار آخر يجتمع فيه فسقان فسق باعتبار الشرع وفسق باعتبار غشه ليه للواقف اما اذا كان مراده اصل الفسق قل لا ان كان مراده اصل الفسق انه ما ثبت الا لمخالفته شرط الواقف قل قبل الشرطي هو مخالف للشرع وكذلك قال رحمه الله تعالى فان كان الواقف شرط في الوقف بان يكون المدرس عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه باطلا بل ياثم اذا عالمه فهو آثم يشترط ان يعلم المسلمين وان يفتي المسلمين من هو جاهل وهو عام يقول بشرط أن يكون عاميا هذا مفسد في في الأرض هنيدن هذا الشرط اعتبره باطلا ويعتبر هو آثما وان شرط جعل ناقص مخصوص مدرسا سقط اسم الفسقي وخطر الاسم ويبقى التنقص به والاستزاء به بحاله وان شرط يعني الشارط الواقف جعل ناقص مقص يعني شار عين شخصا ناقصا لم يعين من هو اهل كامل الاهليه لان الاهليه قد تكون تامه كاملة وقد تكون ناقصه اذا اشترط شخصا معينا لكن اهليته ناقصه اهليته ناقصه عندئذ نقول رحمه الله تعالى سقط اسم الفسقي وهذا يحتاج إلى دليل لماذا لانه إذا لم يكن أهلا فرجح فبقي عليه ماذا اسم الفسقي وليس باعتبار المصنف هنا جعل المساله مرتبطه بماذا بالشرط وعدمه سقط اسم الفسقي وخطر خطر وهذا هدفه نظر إذا لم يكن أهلا ووافق على التدريس فتكلم بغير علم ويعلم بذلك يعلم من نفس ذلك عليه بالله يسقط عنه اسم الفسقي ولا الاسم ويبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله وكيف يتنقص به ولم يكن آثما إذا لم يكن آثما لم يكن مخالفا للشرع وإذا لم يكن مخالفا للشرع لا يرز الشرع أن يتنقص ويستهزأ به لكن المصنف فرق بين مسلتين وصوبنا ولا فرقه قال ولا يرضى لذلك ولا يرضى ذلك لنفسه أريب يعني عاق ولا يتعاطاه مع الغنى عنه لبيب عاقلا ولا يظهر من واقف شرط ذلك قصد الانتفاع ولا يقول أمر وقفه إلا إلى ضيع لا يظهر من واقف شرط ذلك الذي هو ماذا ان يكون المعلم عاميا أو أن يكون ناقص الاهليه يدل ذلك على ماذا على انه أراد اراد الخير لو كان أراد الخير بوقفه لاشترط لا كمال الاهليه واما كونه يشترط عاميا أو جاهلا أو ناقص الاهليه نقول هذا يدل على على فساد في النيه ولا يظهر من واقف شرط ذلك قصد الانتفاع يعني بوقفه ولا يقول امر وقفه إلا إلى ضيع واقل مفاسد ذلك تصد لمن لم يكن أهلا أن الحاضرين يفقدون الانصاف لعدم من يرجعون اليه عند الاختلاف لأن العالم متمكن إذا حصل نزاع وحصل خلاف ينادي صار فيصلا في المسائل اما اذا لم يكن كذلك فيزداد الناس عنيذ ماذا اضطرابا واختلافا إذا لم يكن هناك رأس يفصل في المسائل ولا عند الاختلاف والتنازع ينبقى الناس في في حيره قال لعدم من يرجعون اليه عند الاختلاف لأن رب الصدر المجلس علي متصدر فيه صدور كل شيء اوله وصدر المجلس المرتفع منهم قال لان رب الصدر لا يعرف المصيبه فينصره أو المخطئ فيسجره إذا وقع نزاع ووقع خلاف حينئذ الذي تصدر وجعل نفسه اهلا للفتوى ولم يكن كذلك حينئذ لا يعرف ان يميز بين المصيب وبين المخطئ لأن المصيب ينصر والمخطئ يزجر هذا الاصل اذا لم يكن ثم فصل بين النوعين وقيل لاب حنيفه رحمه الله في المسجد حلقه ينظرون في الفقه يعني يدرسون ويتاملون ويتناظرون فقال لهم رأس كبير يعني يرجعون اليه عند نزاع لانه اذا حصلت مناظره بين اثنين لابد من فيصل لابد من فاصل ولذلك كان اهل العلم يجعلون بين الطلبه بحضرتهم يجعلون مناظرات هذه تبنى قولا وهذه تبنى اخر كل منهم ينصر معنده ثم يكون الفيصل عند العالم فإذا لم يكن عالم يفصل بينهم حينئذ كيف يحصل فصل النزاع كل منهم يناظر آخر قال فقال لهم رأس يعني كبير يرجعون اليه قالوا لا قال لا يفقههم هؤلاء ابدا اذا النتيجه حينئذ بعد المناظره لا شيء اذا ما الفائده نزاع وخصام فقط قال المصنف رحمه الله تعالى و هذه ولبعض في تدريس ما لا يصلح اذا السنه قديما تدريس ما لا يصلح وهذه الأبيات اوردها في معجم الادباء ونسبها لابي علي العامدي اللغوي ابي علي نختلف في نسبتها لكن هذا هو المشهور في معجم الادباء نسبها لابي علي العامدي اللغوي الشاعر الأديمة حسين بن سعد بن حسين بن محمد توفي سنه 99 بعد المئه الرابعة قال تصدر للتدريس كل مهووس جاهول تسمى بالفقيه المدرسي فحق لاهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا منهزالها كلها وحتى السامها كل مفلس اذا هذه ابيات فيها تنفير وقبل ذلك قبل هذه الأبيات يجب أن يكون التنفير بايه وحديث نعلم ان هذا من من المخاطر العظيمه أن يزج نفسه في مثل هذا المسلك وهو لا يكون اهلا لذلك واؤكد على أنه ليس المراد أن طالب العلم أن يعلم أو أن يخطب جمعه او انه قد يدرس كتابا او نحوا ليس هذا المراد لاهل العلم بالتا ولذلك يعلم طلابهم بحضرتهم ويتناقش ويتناظر طلابه بحضرتهم بل قد يجلس بعض المعلمين احن طلبته الكبار بعدهم يعيد الدرسة بدلا ذلك على أن هذا ليس هو المراد وانما المراد التصدر التام التصدر التام بكل وجه بحيث انه يعرض عليه كل كتاب في كل فن لا باس فالجواب جاهز وكذلك يسال في كل صغيرة وكبيره ويقول لا باس الجواب جاهز حينئذ قل هذا هو الذي يعنيه اهل العلم واما قوله يدرس وينقل العلم هذا لا باس به ولذلك نقل العلم من حيث هو هذا لا باس به ولذلك ذكر العزم عبد السلام في الفقهاء المتأخرين وعرفنا سابقا للمتاخرين انما هم يسيرون بسير التقليد ليس لي للترجيح ليس لهم للترجيح نصيب او للاجتهاد نصيب حينئذ هؤلاء سماهم العزم عبد السلام نقلة فقه سماهم نقلة فقه لا فقها هذا لا يمنع ان ندرس وانما يمنع ان نرجح ويمنع ان يفتي واما كونه أن واما كونه أن ينقل العلم هذا لا باس به بمعنى أنه كيف ينقل العلم يقول قال اهل العلم المياه ثلاثة انواع النوع الأول كذا وحقيقته كذا وانواعه كذا واجاز به وهذا النوع مختلف فيه وهذا مكروه الى اخره هذا يحسنه طالب علم ولو كان مبتدئ والنوع الثاني كذا والنوع الثالث كذا وهذا الذي عليه المذهب لا باس به واما ان يدخل وياتي بالادله ويرجح ان هذا قوله ضعيف ويرده كذا لا هذه مرحله ليست اليه انما هي للمجتهد قال تصدر للتدريس كل مهوس الهوس طرف من الجنون طرف من من الجنون هو مهوس كمعظم هكذا يقال كل مهووس جهول تسمى بالفقيه المدرسه ولو تسمى بالفقيه عينيذ لا يكون ذلك مسوغاً له للتدريس بحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت القديم شاع في كل مجلس لقد هزلت وفي بعض اورده وقد ضمرت حتى بدت من زالها اكلاها وحتى الثامها كل مفلس لقد هزلت هزال ضد السمن يقال هُزِلَت دابة ما لم يسمى فاعله هزالا وهزلها صاحبها من باب ضرب فهي مهزولة وهي مهزولة حتى بدا من هزالها كلها كلها كليتان بالضم لان سغيل الحيوان واحدة كلية وكلوا بضمها والثاني لغة اهل اليمن وحتى استامها كل مفلس استام سام البائع سلعه عرضها وذكر ثمنها وسامها المشتري بين بمعنى استامها سومه لقد هزلت يعني ضعفت كانه شبه بماذا ببهيمه هذه البهيمه قد ضعفت ضعفا حتى الكلا ظهرت من شده ضعفها وحتى استامها كل مفلس يعني من الذي يشتري هذا النوع المفلس الذي ليس عنده مال فالغنم أو الشات التي صار من هزالها وضمورها وضع حتى أن الكليتين قد ظهرتا حينئذ هذه من الذي ياخذها أحد يشتريها احد يشتريها لكن المعلم إذا كان بهذه المنزلة فالاصل انه ما يجلس عنده احد لكن الناس الان جهلوا صاروا ياخذون حتى هذا النوع كذلك قال حتى السامه كل مفلس افلس الرجل افلاسا اذا قل ماله فهو مفلس وافلس الرجل اذا لم يبقى له له مال اذا هذا الأدب الثاني عشر ادب مهم ومن ما ينبغي كذلك أن ان يعتني به طلبه العلم في بيانه لانفسهم وكذلك بيانهم لغيره يعني أن ان يعلم الناس من هو العالم من هو الذي يدعو الى الله عز وجل والذي يسمع له والذي يستفتى الى اخره واما كذلك ان تكون الامور مفتوحه كل من تصدر وجعل نفسه اهلا ل الدعوه التعليم نحو ذلك وهذا ففساد عظيم ولذلك لما كان الناس لا يميزون بين ذا وذاك هاين ذي موقع اللبس ومن أسباب خلط ما عند الناس اليوم من فتاوى وغيرها هو عدم تمييزه لا يميزون ولذلك مساكين عامه الناس كلما راوا شخصا تصدر له في قناته بل لو كتب مقالا في صحيفه قالوا ما كتب الا وهو عالم صحيح ام لا بلغ بالناس عامه الناس هكذا بل حتى بعض طلبه العلم إذا كان هذا يكتب في صحيفه يعظمهم اذا ما يكتب الا وهو هو عظيم واذا ظهر في قناه كذا وكذا اينما ظهر الا وهو وهو عظيم يدل على على بل بعضهم حتى إذا خطب قال ما يخطب الا وهو من العلم هذا يدل على انهم لا يميزون بين العالم وبين بين الجاهل قال رحمه الله الفصل الثالث في ادب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته الباب فصل الثالث من الباب الثاني الذي هو في ادب العالم في نفسه ومراعاه طالبه ودرسه فصل الأول في ادابه في نفسه وذكرت 12 نوعا من الاداب فصل الثاني في اداب العالم في درسه وذكرت 12 ادبا كذلك هنا الفصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقا سواء كانوا في الحلقه في الحلقه او لا وفي حلقته باسم الله يعني على جهة الخصوص على جهتي الخصوص وهو 14 نوع زاد على الفصلين السابقين بنوعين قال الأول وهذه الاداب تتعلق كما ذكر اداب العالم مع طلبته مطلقا يعني كيف يتعامل مع الطلبة بعض الأمور التي لابد من عنايه بها فيما يتعلق به بالمعامله وان كان هذا في في الجمله قد دخل فيما سبق فيما يتعلق بمكارم الاخلاق هذا الاصل و كذلك فيما يتعلق بالنصيحه وعدم الغش ونحو ذلك وقوله وفي هذا لعطو خاص على على عام قال وهو 14 نوعا يعني من الاداب الاول ان يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى أن يقصد أن يكون مقصوده بتعليمهم وتهذيبهم هنا جمع بين الامرين تعليم بمعنى ذكر المسائل والتهذيب بمعنى تزكيه والاداب هذا الاصل الذي يؤخذ من العالم امران الامر الأول العلم الذي هو المسائل والثاني أن يتادب بادب العالم هذا الاصل وما يذكره العلم فيما يقرر من العلم يشتمل على النوعين يذكرون ما يتعلق العلم التي هي مسائل العلم الذي يتعلق به بالتصفية والتزكيه والتربيه ونحو ذلك اذا المقصود من العلم هو هذا هذا الاصل وهذا يدخل في جملة ماذا في جملة العمل بالعلم أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى يعني الاخلاص لله تعالى لأن التعليم كالعلم بل هو نوع منه وسبق ان قررنا ان العلم عباده بل هو من أجل العبادات اذا الدعوه إلى الله تعالى والتعليم هذا عبادته دل على ذلك قوله تعالى ادعوا الى سبيل ردع ادعوا هذا فعل امر والامر يقتضي الوجوب واذا اوجب الله تعالى شيئا دل على انه مرضي محبوب عنده وهذا هو ضابط العباده والعباده لا تصح الا بشرطين الاخلاص والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم اذا يشترط في التعلم وكذلك في التعليم يشترط الإخلاص لله تعالى ولكنه يتأكد في حق المعلم اكثر من حق المتعلم متعلم قد يغيب عنه والثاني الذي سيذكره عدم الثاني قد يغيب عنه شيء من النية ولكنها تكون في المال يعني تغيب عنه في الحال وتوجد في المال لكن المعلم الذي يعلم هذا الاصل فيه أنه لا يعلم الا إذا وجد نيه والنيه المراد بها أن يريد به وجه الله تعالى لا غرضا ولا عرض من اعراض الدنيا البتة مطلقا فان دخل شيء يشوب ذلك قد حصل به النقص والخلل أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى قد سبق في أوائل كتاب ما يتعلق بذكر شيء من الادله المتعلقه به من الاخلاص لله تعالى في ذلك فيما يتعلق به الاداب قد ذكرنا الاداب ثم اداب مشتركه بين العالم والمتعلم وكل ما يقال فيما يتعلق به صلاح الباطن وصلاح الظاهر وأعظم ذلك صلاح الباطن واعظمه الاخلاص لله عز وجل هذا حكم مشترك ليس من خصائص المعلم دون المتعلم وليس من خصائص المتعلم دون المعلم لانه إذا صح انه عباده حينئذ ساوى كل متعبد به طلب العلم حينئذ لا يصح منه الا باخلاص لله عز وجل قال الموردي ومن آدابهم يعني العلماء أن يقصدوا وجه الله بتعليم من علمه أن يقصدوا وجه الله بتعليم من علمه ويطلب ثوابهم بإرشاد من ارشدوا من غير أن يتعاضوا عليه عوضا من غير أن يشترط يعني هذا مراد به الاشتراط ولا يلتمسوا عليه رزقا لا يطلب هذا ولا ولا ذاك وعلمك بشرط كذا يريدكم هذا لا. هذا قادح لماذا كاك الذي يقول اصلي لك باجرته صلاه باطنه كذلك, كذلك التعليم إذا اشترط فيه أنه لا يعلم الله الا باجرته حينئذ ان جعل جعل من جهه بيت مال المسلمين فلا باس ان ياخذه المصلي والخطيب والقاضي والمعلم والموجه وكذلك المتعلم لبأس أن بأس الجعل الذي قد يجعم من جهه وللامر الذي يتعلق به باثمال المسلمين لانه ماذا يعتبر يعتبر من الجعل ومن الرزق الذي لا يطلبه ولا يسعى في تحصيله وأما أن يشترط لا يقضي بين الناس إلا بجعل أو لا يعلم أو يصلي إلا بجعل هذا لا يجوز شرعا لا يجوز شرعا كان في العبادات المحضه كالصلاه ونحوه فالصلاه باطله لانه كالايجاره والاجاره ممنوعه في هذا المقام ممنوعه في هذا المقام ولذلك انوجد قد ابتلى في خارج البلاد هناك لا يجعل الامام الا وظيفه كسائل الوظائف الدنيويه حينئذ هذا النوع لا ينوي أنه عقد وانما ينوي أنه جعل والمال هذا من بيت مال المسلمين سواء سموه جعلا او سموه راتبا ويسموه مشاه لكن لا ينوي انه ماذا أنه عقد وانما ينوي أنه يتخلص منهم بهذا يعني لو وقعوا اوراق نحو ذلك لا يضره وانما ينوي به أنه جعل وأنه لا يوافق على هذه الشروط ولولا ان المساجد تضيع لقال انها تترك البت لكن هذا لا يمكن ان يقال به أن تسلم المساجد للباطل ثم اهل الحق يتركون ذلك بشبهه ماذا أنه ايجار ونحو ذلك لا يدخل ولكن ينوي أنه من قبيل الجعل قال هنا من غير أن يعتاظ عليه عوضا ولا يلتمس عليه رزقا قال الله تعالى ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا قال ابو العالية لا تأخذوا عليه اجرا وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن ادم علم مجانا كما علمت مجانا مجان يعني بدون مقابل هذا الاصبه انت علمت اعطاك الله عز وجل هو الذي علمك هو الذي اعطاك هو الذي فهمك هو الذي حفظك اذا بدون مقابل اذا بلغ هذا العلم بدون مقابل وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أجر المعلم ك الصائم القائم وحسب من هذا أجره أن يلتمس عليه اجرا قال أن يقصد بتعليمه وتهذيبه وجه الله تعالى ثم قال ونشر العلم يعني يجمع بين الاخلاص وبينه نشر العلم نشر العلم يعني بث العلم أن يبثه وان يفرقه بين الناس نشر الراعي غنمه نشر من باب قتل بثها بعد ان اواها فانتشرت نشر العلم العلم شرع المراد به وانتشر القوم تفرقوا اذا هذا لا باس به أن يكون مضافا الى الى العلم الى الى الاخلاص لله عز وجل لا يكون منافيا الاخلاص واراده ما عند الله تعالى وقد يريد أن يكون العلم منشورا بين الناس منتشرا حين نقول هذه النية لا تنافي الاخلاص بل هي مما جاء به الشرع ونشر الموتى نشورا من باب قاعده حي ونشرت الارض حيت وانبتت ولذلك عطف عليه المصنب قوله احياء الشرع اذا احياء الشرع داخل في نشر العلم لأن النشر قد يتعلق بالبث وتفرقه العلم قد يتعلق بإحيائه لا سيما اذا مات العلم والاصل في ذلك قوله تعالى واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتموه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون قال ابن كثير رحمه الله في هذا توبيخ من الله وتهديد لاهل الكتاب وهذه لا يقبل نزلت في ال كتاب انما يتعم هذا توبيخ من الله وتهديد لاهل الكتاب الذين أخذ عليهم الذين اخذ عليهم العهد على ال السنه أن ان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وان ينوه بذكره في الناس ليكونوا على اهبه الاستعداد اهبه من أمره فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك ما بينوا وتعوضوا عما وعد عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف يعني قليل والحظ الدنيوي السخيف يعني الناقص فبئس الصفقة صفقتهم وبئس البيعة بيعتهم اذا أخذ عليه المثاق وهو العهد المؤكد أن يبينوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسعد الناس فيكون عندهم سابق علم فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصفه المعلومه امنوا به لكن ماذا صنعوا فتم هذا العلم ولم يبينه وكل من لم ينشر العلم لا سيما عند حاجته فهو كاتم, للعلم. كاتم للعلم قال وفي هذا تحذير للعلماء ان يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما اصابهم يعني كثير رحمه الله تعالى جعل الايه عامه او كذلك بناء على ان ما نزل في الكتاب عام من فعل فعلهم قال لما بين ان هذا توبيخ من الله تعالى كتمان من علم قال وهذا قال فعل العلماء أن يبذلوا ما بايديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتم منه شيئا فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة باليجام من نار وإذا كان كذلك دل على أنه إذا سئل عن علم وجب بثه ونشره وهو الذي اراده المصنف رحمه الله تعالى ون قال الشوكاني رحمه الله الظاهر ان المراد باهل الكتاب كل من آتاه الله علم شيء من الكتاب أي كتاب كان كما يفيد التعريف الجنسي في الكتاب قال الحسن وقتاده إن الايه عامه لكل عالم يعني ليس الحكمون خاصة بماذا باهل الكتاب يهود والنصارى بل هو عام وكذا قال محمد بن كعب ويدل على ذلك قول ابي هريره رضي الله تعالى عنه لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء ثم تلى هذه الايه اذا ميثاق على أهل العلم أن ينشروا العلم مثاق على أهل العلم أن يبثوا العلم ولا يكتمونه البته قال السعد رحمه الله تعالى في هذه الايه المثاق هو العهد الثقيل المؤكد وهذا الميثاق واخذه الله تعالى على كل من اعطاه الله الكتب وعلمه العلم أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله وهذا يدخل فيه النوعان السابقان ليس المراد به التام الذي صار أهلا لذلك بل كل من عنده علم ولو انت يا طالب العلم لو كنت مبتدئا حينئذ إذا اعطاك الله عز وجل علما وكان ثم حاجة إليك فلي دي الوجب بثه وجب نشره لان العلم يتبعض والدعوه تتبعض وأما ان ينتظر طالب علم حتى يكتمل ثم بعد ذلك يبين مسائل التوحيد والتحذير من الشرك ونحو ذلك يعني يقول هذا لا يجوز شرعا لماذا لانه يكون داخلا فيه في هذا النوع انتبه لي لهذا قال أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به خصوصا اذا سالوهم أو وقع ما يوجب ذلك يعني من راى منكم منكرا هذا الاصل عام أو خاص هذا عام بمعنى أنه يشمل كل من علم ان هذا منكر اذا هل يشترط انه يكون تام العلم من اجل أن ينكر جوابنا اذا العلم قد يكون ببثه باعتبار الأمر بالمعروف وقد يكون بالكف باعتبار النهي عن عن المنكر وكلاهما لا يشترط به تمام العلم بل كل من علم مساله وتحقق منها وجب حينئذ ان يعلم والعلم ليس الشرط فيه أن يكون خطيبا أو محاضرا أو نحو ذلك قال او وقع ما يوجب ذلك فان كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال ان يبينه هذا يؤكد الكلام السابق انه ليس المراد تمام العلم وانما المراد العلم بالمساله اذا العلم يتبعض ويتجزى ويوضح الحق من الباطل فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضات ربهم وشفقة على الخلق وخوف من اثم الكتمان وامن الذين اوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبؤوا بها فكتموا الحق واظهروا الباطل تجروا أن على محارم الله وتهاونا بحقوق الله وحقوق الخلق واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيره من سفلتهم المتبعين اهواؤهم يعني يشتروا به ثمنا قليلا ما المراد بالثمن امور الدنيا من رئاسه او مال او نحو ذلك ولا يخرج عن هذه أمور من يترك او من يكتم العلم ابتراء أمر دنيوي فإما مال واما رئاسه اما رئاسة يريد منصبا واما أن يريد ماذا يريد مال هذا او ذاك قال رحمه الله تعالى واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيره من سفلتهم المتبعين اهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق فبئس ما يشترون لانه اخص العوض والذي رغب عنه تركوه وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينيه والدنيويه أعظم المطالب وأجلها كتم الحق اذا إذا كتم الحق صار ماذا صار داعيا الى الباطل هذا الاصل بي ونسيم اذا تكلم بي بذلك حينئذ اعتاض بالامر الخسيس عن الامر العظيم فلم يختاروا الدنيء الخسيس ويتركوا العالي النفيس الا لسوء حظهم وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له وقال رحمه الله تعالى في تفسير قوله للسعدي يا اهل الكتاب لماذا تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون لبس الحق بالباطل هذه من صفات اليهود والنصارى وكتمان الحق كذلك من صفات اليهود والنصارى من تشب به قومه وهو منهم ولا اهل كفار فوبخهم قال رحمه الله فوبخهم على لبس الحق بالباطل يعني خلطه يلبسون على على الناس وعلى كتمان الحق لانهم بهذين الامرين يضلون من انتسب اليهم فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهما بل ابقوا الامر مبهما وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور الباطل ما ترتب ولم يهتدي العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه والمقصود من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به ويميز الحق من الباطل ويظهر الخبيث من الطيب والحلالة من الحرام والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة ليهتدي المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين اذا ونشر العلم هذا مما ينويه طالب العلم وليس العالم فحسب بل كل من عنده علم وجب عليه أن ينشر العلم بحسبه لانه قد تحصل حادثه وانت حاضر وثم أمر بمعروف ونهي عن المنكر فهذا داخل في مفهوم العلم وإذا ترك حينئذ يكون بي بحسبه ودل على ذلك الاثر العظيم الذي ذكرناه من الايه السابقه وكذلك حديث أبي بكرة في الصحيحي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بمنا الا يبلغن الشاهد منكم الغائب هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب فلعل من يبلغه يكون اوعى له من بعض من سمعه وحديث ابراهير السابق رضي الله تعالى عنه وسلم ابي داود بكرم كثير من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من النار يوم القيامه سئل عن علم يحتاجه وليس المراد مطلقا العلم المراد به العلم الذي يحتاجه الآن نازله لان السؤال قد يكون للتفقه فحسب مثلا لم تقع وانما أمر الذهن فلو سال عنه فلم يجبه العالم ليس دليلا نستدل بهذا الحديث انما المراد به نازلة حصلت يريد أن يعبد الله تعالى فيعرف حكمه اين إذا سال فوجب على العالم ان ان يفتيه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقه جارية أو علم ينتفع به اذا يعتبر نشر علم من العلم الذي يبقى بعده من الصدقات الجاريه أو ولد صالح يدعو له روى مسلم وغيره وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حاز انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خفت دروس العلم يعني ذهابه وزواله وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفش العلم هكذا قال عمر ابن عبد العزيز في ذاك الزمان ولتفش يعني انشروا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سررا يعني خاصا سررا يعني خاصا ويدخل فيه الدروس الخاصة هذه إذا ترك العلم العام اذا ترك العلم العام وروى مسلم الحديث المنذري بن جرير عن أبيه قال قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنه فله أجرها وأجر من عمل بها بعدها من غير ان ينقص من اجورهم شيء وهذا مما يضاف كما سيذكر المصنف رحمه الله من النواية التي ينويها عند نشر العلم ودعوه الناس وتعليم الناس وبيان حكم الله تعالى أنه يعمل به من علمه فيكتب له ماذا اجره ثم هذا المعلم يذهب ويعلم حينئذ يكتب له للاصلي كذلك من سن في الإسلام سنة حسنه وهذا داخل فيه والعكس بالعكس ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا قال النووي رحم الله تعالى فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات قال الصنعاني رحم الله تعالى في سبيل السلام عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله ولا شك ان المعلم دال على الخير ولذلك قال دل على خير خير هذا عام يشمل المساله الواحده والمسالتين ويشمل الكتاب والكتب ليس خاصا بماذا لابد ان يعلم ولابد ان يخطب لا مجرد دلاله اشاره هو داخل في الحديث اخرجه مسلم قال الصنعاني قال الصنعاني رحمه الله تعالى دل الحديث على أن الدلالة على الخير يؤجر بها الدال عليه كأجل فاعل الخير لا فرق بين الدال وبين بين الفاعل وهو مثل حديث من سنى في سنه حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها قال والدلاله من دل على خير دلاله بماذا تكون قال والدلاله تكون بالإشارة على الغير بفعل الخير لاشاره يعني لو استشاره فاشار عليه أن يفعل فهو داخل في ماذا في الدلاله بل لو لم يستشر فاشار عليه كذلك يكون ماذا يكون داخلا قال له يا فل لماذا انت ذكي لماذا لا تحفظ القرآن؟ فحفظ القران هل دل, دل على خير قال انت ذكي لماذا لا تطلب العلم فطلب العلم حينئذ له اجر عظيم ولو صار هذا عالما وهو عاميا بمجرد انه نصحه ووجهه قال ارى فيك سمات الا ذكاء والحفظ لماذا لا تتوجه الى طلب الفت علم صار عالما اماما يكتب ويالف الاخرين ذاك عامي له اجر او لا له أجره ماذا صنع ذاك تعب وحافظ وذاكر إلى اخره وهذا لم يتعب وانما تكلم بكلمه واحده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير له أجر فاعله اذا لا فرق بينهما في في الاجر اذا الدلالة تكون بالإشارة على الغير بفعل الخير وعلى ارشاد ملتمس الخير على أنه يطلبه من فلان او دلوا على أن تاخذ العلم من زيد من الناس على جهه الخصوص والوعظ والتذكير وتاليف العلوم النافعة قال ولفظ خير يشمل الدلالة على خير الدنيا والآخرة فلله در الكلام النبوي ما أشمل معانيه واوضح مبانيه ودلالته على خير الدنيا والاخره قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين والمقصود أن درجه الصديقيه والربانيه ووراثه النبوة وخلافه الرساله هي أفضل درجات الأمة اسعى أو أكبر ما يسعى اليه الانسان هو هذه الدرجات ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من علم بتعليمهم وإرشادهم أو علم غيره شيئا من ذلك كان له مثل اجره ما دام ذلك جاليا في الامه على اباد الدهور يعني ولو بقي ما ما بقي ولذلك يحرص العلم على على التاليف والتصنيف لما يتعلق به من بقاء علمهم واذا بقي كل ما قرأ ولو بعد 1000 كل ما قرأ تقرا في صحيح البخاري له أجر تقرا في ابن جرير له أجر تقرا في ابن كثير له له اجر لماذا لانه دلك على الخير بما بما صنف فيه قال رحمه الله تعالى ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من عالم بتعليمهم وارشادهم يعني علمه هو في نفسه أو علم غيره شيئا من ذلك كان له مثل أجره ما دام ذلك جاريا في الامه على اباد الدهور يعني لا ينقطع ابدا من الصدقات الجارية علم ينتفع به وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي من ابي طالب رضي الله تعالى عنه والله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من سن في الإسلام سنه حسنه وذكر الحديث وصح عنه صلى الله عليه وسلم ايضا انه قال اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث وذكر فيها ماذا علم ينتفع به وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من يريد الله به خيرا فقهه في الدين وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم انه قال إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النمله في جحرها وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ابن العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه أخذ بحظ وافر بحظ عظيم وافر كذا ورد مقيم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في الناس بعده حديث من حيث المعنى صحيح وعنه صلى الله عليه وسلم انهم قد نظر اللهم راا سمع مقالة فوعاها واداها كما سمع دعاه النبي صلى بالنضره قال والحديث في هذا كثيرا الحديث في هذا المعنى كثيرة وقد ذكرنا 200 دليل على فضل العلم واهله في كتاب مفضل او مفتاح دار سعاده والكلام هذا في طريق الهجرتين يدل على انه متاخر صحيح يدل على متاخر او لا يدل على انه متاخر قال فيا لها من مرتبة ما اعلاها ومنقهه ما أجلها واسناها أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله أو في قبره قد صار أشلاء متمزقا واوصال متفرقة وصحف حسناته متزايده يعني وانت مشغول وقد دللت على خير حينئذ نكون ماذا يكون الحسنات تكتب لك في صحائفك واذا دللت على خير حينئذ كتب لك ولو نائما وهو يتعلم وانت دللت على على العلم او على حفظ القرآن وجلس يحفظ أن نائم توجر نعم توجر قطعا هذا من قطعي توجر يكتب لك الحسنات قال يملى فيها الحسنات كل وقت واعمال الخير مهداه اليه من حيث لا يحتسب تلك والله المكارم والغنائم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعليه يحسد الحاسدون وذلك فضل الله يتي من يشاء الله ذو الفضل العظيم وحقيق بمرتبة هذا شانها أن تنفق نفائس الأنفاس عليها ويسبق السابقون اليها وتوفر عليها الأوقات وتتوجه نحوها الطلبات واصحاب هذه المرتبة يدعون عظماء في ملكوت السماء كما قال بعض السلف من علم وعامل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء اذا أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى ويضيف الى ذلك نشر العلم لما يترتب عليه من الفضائل العظيمه التي لا يزهد فيها إلا من حرم قالوا احياء الشرع هو داخل فيه في نشر العلم احياء الشرع لان الشرع قد يكون في بعض الأزمان إما ميتا أو شبيها بيب الميت بمعنى انه لا ذكر له فاذا نشر العلم لأن قلة العلم وعدم وجود العلم وخفاء اثار الرساله النبوية هذا يدل على ماذا يدل على انتشار الشرك الاكبر يدل على انتشار البدع إذا لم يكن علم ولم يكن وحي فليس إلا الضلال وليس إلا المعصية وليس إلا البدعه فإذا نشر العلم كان ذلك من أعظم ما يعين على نبذ الشرك والبدعه و والمعصيه ودوام ظهور الحق هو لازم له وخمول الباطن خمل المنزل وخمول ضعف ودرس لن يخمل الباطن إلا بنشر بنشر العلم هذه سنة السلفيه قديمه إذا انتشر الباطل أو البدعه لابد ان يتكلم اهل السنه والجماعه ولذلك لما وجد ما وجد من شان البدع الجهميه ونحوه ماذا فعل السلف ائمه السلف انتشروا في المساجد يروون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أعظم ما يخمد البدع أن ينشر الحق وليس الاشتغال بالرد فحسب نعم قد يرد ويشتغل به لكن ليس هو الأصل الاصل هو نشر الحق هذا الاصل فاذا كان كذلك حينئذ تموت البدع وتخمد البدع بنشر العلم ودوام خير الامه بكثره علمائه يعني ينوي انه اذا نشر العلم وانه لو علم حينئذ يكثر العلماء واذا كثر العلماء حينئذ صارت الأمة على خير أو على ضعف على خير لا شك اذا وجد العلماء العاملون الذين يعلمون الناس ويحاربون الشرك والبدع والمعاصي ولذلك حينئذ الهدف هي حفاظ على خيريه الامه ودوام خير الامه بكثره علمائها واغتنام ثوابهم يعني عدوا غليمه ثواب من من يعلم لانه ما يعمل من عمل إلا ويكتم في حسناته كما مر وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمهم من بعده يعني من علمه مباشرة ومن علم من علمه يعني تبقى سلسلة تبقى سلسلة تعلم زيد ثم يذهب زيد فيعلم زيد عمرا انت عمرو لم تعلمه لكنه يكتب لك اجره كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله وهذا خير انت نشرته حين يدني يكون مكتوب لك وتحصيل ثواب من ينتحي اليه علمه من بعدهم وبركه دعائهم له وترحمهم عليه سواء كان في حياته او بعد موته يعني يذكرونه بالخير فيدعى له وكذلك يترحم عليه ودعاء المرء لاخيه المسلم يضال الغيب حينئذ نكون من مما يرجى قبوله ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم يعني بين الناس لماذا لأن كل من بلغ العلم ولو مسألة واحدة فقد دخل في في السلسله وليس المراد سلسلة الحديث عند أصحاب الاجازات نحو ذلك وانما المراد نقل العلم لان السلسله ونباعتبار النقل باعتبار الحديث فهي باقيه سواء كان صاحبها ماذا صاحب اجازه ام لا وليس بشرط ان اجازه قال واداده في جملة مبلغ وحي الله تعالى واحكامه وما اجملها من منزله فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين واعلى درجات المؤمنين قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون ادنى من من ذلك اذا هذه النوايا ذكرها المصنف رحمه الله تعالى النيه في التعليم ماذا ينوي لا شك ان قوله الاخلاص هو الاصل ينوي اراده وجه الله تعالى ونشر العلم ثم هذه نشر العلم اشبه ما يكون بقاعده كلية نشر العلم يترتب عليه ماذا يترتب عليه كل ما ذكر لكنه نص عليه لان التنصيص على النواية من جهه الخصوص هذا اكيد وإلا احياء الشرع هذا سببه نشر العلم ودوام ظهور الحق سببه نشر العلم لولا نشر العلم لما ظهر الحق وخمول الباطل ذهابه واندراسه لا يكون إلا بنشر العلم فما ذكره بعد نشر العلم وهو داخل فيه بنشر كانه قال أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى ونشر العلم وبثه وتفريقه بين الناس ما الفائده من نشر العلم كيف يكون ما الذي يترتب عليه من ثمار أو ما ذكره بعده رحمه الله تعالى قال هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمله في جحرها يصلون على معلم الناس الخير هذا الحديث رواه الترمذي بهذا اللفظ من حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه مر معنا فيه ضعف وسبق بيان هذا الحديث ما يتعلق به والثابت حديث الدرداء وقد تقدم وفيه ان العالم لا يستغفر يعني بلفظ الصلاه فيه ضعف وانما حسن بعض العلم ما يتعلق به بالاستغفار وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدل على سائل الكواكب وإن العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلمة فمن اخذه اخذ بحظ وافقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ان له شواهد يتقوى بها اما ذكر الترمذي ضعفه قال له شواهد يتقوى بها قال الترمذي سمعت ابا عمار الحسين ابن حريث الخزاعي يقول سمعت فضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول عالم عامل معلم تبع هذا صبات مهمه عالم عامل يعمل وإلا صار حجة عليه عالم عامل معلم يعني يدعم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات من في الحديث الذي ذكر المصنف على معلم الخير ونافي قوله يصلون على معلم الناس الخير هذا اللفظ جاء في الشرع يعني فضله وثباته وما يترتب عليه من كرمه فيه في الشرع ولذلك ذكر اهل علم في قوله تعالى إن ابراهيم كان امته ان عليه السلام كان امه قال السدي يعني كان اماما يقتدى به في الخير وعن قتاده قال كان أمة قانتا لله اي مطيعا لله كان اماما هدى يهتدى به وعن سيار بن سلامه ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان أمة ثم قال للمسعود ان معاذ كان يعلم الخير ولاشك ان تعليم الخير المراد به تعليم العلم قال ابن الجارين يعني بقوله أمة إماما في الخير يقتدى به ويتبع عليه وقال يقول تعالى ذكر ان ابراهيم خليل الله كان معلم خير يئتم به أهل الهدى وقال ابن مسعود الامه معلم الخير أي كان معلما للخير يئتم به أهل الخير في الدنيا وقد استمع فيه من الخصال الحميده ما يرتمع في أمة ما يرتمع فيه يا امه قال ابن وهب وابن قاسم عمالك عم رحمه الله تعالى قال بلغني أن عبد الله بن مسعود قال يرحم الله معاذ دعاه بالرحمه كان أمة قانتا فقيل له يا ابا عبد الرحمن إنما ذكر الله عز وجل بهذا ابراهيم عليه السلام يعني هذا الوصف ليس لمعاذ وإنما هو لابراهيم الخليم فقال ابن مسعود إن الأمة رضي الله تعالى عنه ان الامه الذي يعلم الناس الخير وإن القانته هو المطيع اذا الامه المراد به هنا ليس من خصائص ابراهيم عليه السلام وإنما ليس من خصائص باعتبار اللفظ وجنس المعنى وإنما المراد به أن كل معلم للخير فهو فهو امه لا سيما عند اشتداد الحاجه اليه قال ابن كثير فاما الامه فهو الامام الذي يقتدى به وقال تعالى في شان عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت قال البغوي اي نفاعا حيث ما توجهت وقال مجاهد معلما للخير وقال عطاء ادعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته وقيل مباركا على من تبع قال القرطبي أي ذا بركات ومنافع في الدين والدعاء إليه ومعلما له قال ابن سعيد اي في أي مكان واي زمان فالبركه جعلها الله في من تعليم الخير والدعوة اليه والنهي عن الشر والدعوه إلى الله في اقواله وافعاله فكل من جالسه او اجتمع به نالته بركته وسعد به وصعد وسعد به مصاحبه اذا هذا يدل على أن الاصل موجود في دلالة الكتاب والسنه قال رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه الفضائل المتعلقه بي كيفية النية في التعليم وذكر ذكر الحديث المذكور قال لعمر ما هذا الا منصب جسيم وان نيله لفوز عظيم ما هذا الا سيتحصل الا منصب هذا بوزن مسجد اي علو ورفعه وجسيم أي عظيم جسم الشيء واعظمه وان نيله اي اصابته وان نيله أي اصابته وبلغ منه مقصوده ونال من مطلوبه لفوز لأمل فوز عند مولى فوز الفوز النجاة والظفر بالخير عظيم يعني هذا مما ينبغي أن تتوجه اليه النفوس ولا باس ان يسعى الإنسان من أجل تحقيق هذه الفضائل العامة المتعلقة به بالعلم و بالتعليم لكن هذه تحتاج إلى ماذا تحتاج الى مجاهده وليس الامر بالهين النيه في التعليم اش في التعليم اشد من النية في التعلم ولذلك استثنى بعض اهل العلم فيما يتعلق بالمتعلم إذا لم يكن ثمنيه انه يرجى ان تتحقق النيه فيما بعد اما باعتبار المعلم فلم يستثن من ذلك شيئا البت وقوله رحمه الله لعمر هكذا هذا يعتبر قسما اولا في خلاف بين بين العلم العامري قال ابن عباس لعمروك لعيشك لعيشك يريد يفسر بماذا في الحياه قال الحافظ الفتح عن ابي الجوزاع عن ابن عباس في قول عمروك حياتك فقال عمر وعمر وعمر كذلك لكن مراد به عمر, عمر هذا اختص به بالحلف يعني يجوز أن يستعمل بالحلف وتن به يعني بالنية هو يعتبر كنايه اعتبره كنايه اتى قال الراغب العمر بالضم والفتح واحد بالضم والفتح واحد ولكن خصا حلف ب بالثاني خصا حلف ب بالثاني لكن لا يجوز اعتبار المخلوق انما المراد به بالايه العمر كانهم في سكرات يعمهم وقال ابو القاسم الزجاج العمر الحيات فمن قال لعمرو الله كانه حلف ببقاء الله لعمرو الله اما عمروك انت لا يجوز شرعا واللام للتوكيد والخمر محذوف اي ما أقسم به إذا اقسم فقالوا لعمروك فتحوا لغير والاصل لعمروك ما أقسم به قالوا من ثم قال المالكيه الحنفية عقدوا بها اليمين لعمرو الله هكذا ليس لعمروك وا بقاء الله من صفة ذاته وعمالك لا يعجب الحلف بذلك وقال الشافعي واسحاق لا تكون يمينا الا بالنيه لانه يطلق على العلم وعلى الحق وقد يراد بالعلم المعلوم بالحكم او وجبه الله تعالى وان احمل كالمذهبين والراجع عنه كالشافعي واجاب عن الايه بأن لله ان يقسم من خلقه بما شاء اذا عمم عمروك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم او للوط هنا اذا هذا باعتبار البارئ الجلواله ان يقسم بما شاء من مخلوقات وإنما البحث فيما يتعلق بالمخلوق اذا قال عمرك لا يجوز أما لو قال لعمر الله هنا هل يعتبر قسما او لا انفسر به بالحياه والبقاء فهو صفه لله تعالى فالقسم بصفه البارئ الجلواله جائزه قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله لعمرك انهم لفي سكرتهم يعماهون كله كثير من العلماء أن يقول الإنسان لعمرى لأن معناه حياته لو كان كذلك لا يقال بانه يكره انما يقال محرم لكنهم يتوسعون فيه في هذا المقام قال إبراهيم النخعي يكره للرجل أن يقول لعمرى لانه حلف بحياته نفسه وذلك من كلام ضعفه الرجال ونحو هذا قال مالك ان المستضعفين من الرجال والمؤنثين يقسمون بحياتك وعيشك وليس من كلام اهل الذكران وإن الله سبحانه اقسم به في هذه القصة فذلك بيان لشرف المنزلة والرفعه لمكانه فلا يحمل عليه سوى ولا يستعمل في غير يعني من خصائص البارئ جل وعلا ان يقسم به بالمخلوق اما المخلوق فلا يحل له البت أن يقسم به المخلوق البت وانما يقسم بالبارئ جل وعلا قال وقال ابن حبيب ينبغي أن يصرف عمرو الكلام لهذه الايه وقال قتاده هو من كلام العرم قال ابن عربي وبه أقول لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال ورد القسم إليه وياتي بقيه البحث في هذه الكلمه والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين